أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة وقعت فهي يومئذ وقات واقعة وشقت السلام او يومئذ وهي والملك على ارض خليل وار وشرفك فوقهم يومئذ سمائيه يومئذ تطاردون لا تخفى منكم خافيه فام من ما من كتابه بيميني فيكون ولن تؤمي ملاق حسابي فهو في عيشة راضية في جمة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا في الأيام الفالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدر ما يا ميت ها كانت القاضية ما أولى عني مالية هبك عني سلطانية خزوه فبلوه ثم سِلْسِلَةَ الذَّرْفَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَسْلَقُوا إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ وَلَا يُحِبُّ عَلَى الْقَائِمِ الْمِسْكِينِ وليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئ وما لا تغصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهر قليلا ما